اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد اتينا ادم مننا فضلا يا جبال اووا بي معه والطير الا له الحديد ان اعمل سابقا وافدر في السرد واعمل صالحا واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح بدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزَغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ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 اعملوا الداوود شكرا وطليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دل لهم ما دل لهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساته فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتِ الْجِنِّ أَلَّا هُمْ كَـ أَلَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ مُهِينِينَ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ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 وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيل ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نجازي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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُونَا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَا هُمْ كُلًّا مَزَّقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْلَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ عَضِيرٍ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 قالوا الحق وهو العلي الكبير